سبكت كتاب الله تقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن دار وأدخل الجنة فقد فاز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 إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاَخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لَآيَاتٍ لِلْقُلُوْلِ الْأَلْبَابِ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك ما تدخلنا رف قد أخزيت وَمَالِ الظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارِ رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيَيْنَ يُنَادِي يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْأَمِنُ بِرَبِّكُمْ فَأَمَنَ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 فكلا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنفا بعضكم من نعم، فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا وأوذوا, وأوذوا في سبيل وقاتلوا وقتلوا لأكفر لأكفر لا أكثيراً، لا أكثيراً، لا عنهم سيئات ولا أدخلنهم، ولا أدخلنهم جنات، ولا أدخل. وَلَا يُدْخِلُنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ هَٰذَا ثَوَابُ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْهُ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ لَا يغرن Maka tukul bukulah yang kafir di negeri. Mereka akan mendapat sedikit kesenangan, kemudian mereka akan menghadapi neraka. Dan